بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذكرنا في المرة السابقة في الروع السالس وقفنا عند قوله تبارك وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر توقفنا عند هذه القضية التي أتت بعد قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأهل الكتاب أعرضوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم أعرضوه بالتوراة فلما أعرضوه بالتوراة واتفقت التوراة والإنجين فنبذوا يعني نبذ اليهود التوراة وهذا معني فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوا التوراة وأخذوا بما يمل عليهم من السحر، سواء كان بكتاب آصف كما يقولون أو بسحر هاروت وماروت، فلم يوافق ذلك القرآن فنبذوا القران وهذا معنى ولما جاءهم رسول من الله مصدقا لما معهم نبذ فريق الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وقلنا ان هذه الايه وهذا هذه الايات التي في اخر الربع السادس تتكلم عن السحر وهي قضيه عظيمه لما فيها من توحيد الله تبارك وتعالى واخلاص العباده لله عز وجل والعقيده في ان الله جل يملك يملك الضر والنفع ويملك الاحياء والاماته فقضية قضيه الصحه مرتبطه بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وكذلك الأسماء والصفات كذلك أيضا فهذه القضية قد نسفت أركان العقيدة كلها ولذلك أرجعنا الكلام في قضية السحر لليوم فذكرنا المرة السابقة معنى السحر معنى السحر وقلنا أن السحر هو كل ما لطف مأخذه ما وخفي سببه مما له تأثير على أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم يبقى هو شيء دقيق خفي لا ممكن لا يرى بالعين أو تكون بالحيل والألعاب الخفيفة أو تكون بتخيل أو سحر لآية الناس مما يكون لهذا السحر من تأثير سواء إذا كان على آية الناس كما كان من عمل سحرت فرعون أو في نفوسهم أو أبدانهم فيأتي على النفوس والأبدان بما يمرضها ويسقمها أو بما يغير من حياتها فمثلا يرى أشياء ليست بالحقيقة ولذلك ولكن هل السحر حقيقة أم ليس بحقيقة نقول أن السحر حقيقة بخلاف من قال أن السحر غير إيه؟ غير حقيقي لا السحر حقيقة ودل على ذلك أنه ذكر في القرآن وذكر في السنة وايضا دل على ذلك أن الله زل امرنا أمرنا بالاستعاذة منه ومن شر النفاثات في العقد تمام فوكذلك أمر بالرقية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية من السحر فالسحر حقيقة. إيه... أما مسعد بقى فيما يأتي من ذلك هل الساحر كافر أو ليس بكافر أو حكم الساحر ما حكمه سواء كان قتله أو فيما أو يرى فيه الإمام رأيو أو غير ذلك فهذا مرجع إلى كتب الفقه ولكن نذكر ما جاء في التفسير وهو قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي اتبعوا ما تقول به الشياطين من كلمات السحر على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان ووقت حكمه صلى الله على نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول هؤلاء اليهود اتبعوا لم يتبعوا التورا ولكن اتبعوا ما تتلو الشياطين لذلك أكثر السحي يأت منين من اليهود يقول إذا كانوا اتبعوا ما تقول بالشياطين في عهد سليمان ولكن ما كفر سليمان؟ عشان بعض الناس يقول لك إيه هذا إقرار أو علم ما به قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. ولذلك قال إن الساحر كافر ومتعلم السحر والذي تعطى السحر والذي يعلمه أيضاً إيه كافر على قول إيه هذه الآية قال ولكن الشياطين كفروا لماذا يعلمون الناس السحر فاذا هذا حال اليهود في عهد سليمان وما بعده ولذلك قال انهم اتبعوا الشياطين ايضا واتبعوا ايضا ما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت طبعا مساله الملكين بابل هاروت وماروت ده مسألة كبيرة جدا. عليكم الصلاة والبركات. جاءت فيها أحاديث بطلة وأحاديث موضوعة ومثارات من الموضوعات ومن الإسرائيليات كثيرة جدا. وصحيح كما قال الدكتور محمد أبو شهبة وغيره من المفسرين كجمال دين القاسم وغيرهم أن هاروت وماروت ملكين ملكين جاء لإبتلاء الناس. الله جل الناس. وهذا إيه؟ كما كما رك الله عز قال إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر إذا فالله جل أنزلهم بالسحر ليفرقوا ليعلم الناس أو يفرقوا بين الناس بين السحر وبين الكرامة تمام أو بين الولايه الآئ الإيمانية وليات الشيطان إذا فلما دخل السحر على الكرامة فانزل الله عز وجل هذان هذين الملكين ليفرقوا بين ايه السحر وبين الايه الكرم تمام فيعلم فيقول ان هذا سحر ونحن فتنه اي فتنه الايه لعالم أهل, اهل هذا الزمان تمام فيقول إن هذا ما نقول لك انما نحن فتنه وابتلاء لكم فلا تكفرون اي لا تاخذوا به لا تأخذوا به ولو كانوا كما يقولون ان الملائكه كان كما جاء في بعض الاسئله انهم اعترضوا على الله عز وجل فانزل الله عز وجل ملكين من افضل ملائكه هاروت وماروت تمام وركب فيهم الشهوه وتعرض تعرض لهم السهره وغير ذلك من الايه الحديث الطويل تمام وأصبح الالم معلقان في باب يعذبان الى يوم القيامه لما اختروا عذاب الدنيا عن عذاب الاخره كل تمام إيه دي كله هذا باطل لماذا نحن قلنا قبل كده قبل نقرا القرآن لازم نتعلم الإيمان كما قال ابن مسعود قال تعلموا الإيمان قبل تع... قبل أن إيه؟ قبل تع... قبل أن تعلموا القرآن تمام فكان يقول تعلمنا الإيمان قبل تعلم القرآن فزدتنا إيمانا بالقرآن يعني بعض الناس يقرأ مثلا إيه الآية زي ما ذكرنا في أول آية البقرة لما قال الله جلالا وإذ قال ربك المالك إني جانوا في الأرض خليفة قالوا أتجعلوا فيها ما يوسد فيه قالوا أتجعلوا فبعض الناس قالوا أن هذا الاستفهام استفهام إيه؟ استفهام يعني إعراض وأنهم اعترضوا على أمر الله تبارك وتعالى نقول لا إحنا خذنا قبل كده في الإيمان عندنا من أركان الإيمان إيمان بالملائكة وعلمنا أن, إن هؤلاء الملائكة هم في طاعة الله تبارك وتعالى منذ خلقهم إلى إيه إلى, إيه إلى, إيه إلى يوم القيامة فهم في طاعة الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمره ما, ما أمره فهم لا ليس لهم حق الاعتراض وليس لهم حق سبق القول على الله تبارك وتعالى ولا غير ذلك إنما هم في طاعة الله تبارك وتعالى إذن فإذا تعلمنا ذلك يبقى نقول كده يبقى الملكين دولك لهم حق أن هم يعترضوا يقولون لا إحنا أفضل وتأ... وإحنا لو كنا في مقام بني آدم هنعمل أفضل منهم وبعدين يعترض الله جزيلا ويركفهم الشهوة وبعدين يعصوا الله جزيلا كون يديا ينسف لك العقدة في الملائكة يمنفعش طبعا ولكن نقول هذين ملكين الله جزيلا أنزلهما وأرسلهما إلى الأرض ليعلمان الناس يعلمون الناس كيف يفرقون بين ما هو صح وبين ما هو, هو كرامه فإذا كان جاء الناس يعلم ويقول أن هذا حق وهذا باطل وإنما نحن فتنه فلا تكفر تمام إذا وما كما يكون برضو من الرسل ومن المعلم الناس فالناس فيعلم بعض يقول هذا شر وهذا خير تمام فأتباع الناس ويعمل الشر هل المعلم له ذنب في فيما اتخذ هذا الشر ليس له ليس له أي ذنب وليس له أي جريرة فكان الناس ياتون لهذين الملكين ويتعلمون منه الايه السحر فيعملون به فيعملون به ولكن الملائكه تقول اتق الله اتق الله ولا تكفر انما نحن فتنه فياتون عليهم الا ان يتعلموا الايه السحر الا ان يتعلموا السحر وهذا ما نقلوا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه تفريق بين المرء وزوجه احنا نسميه سحر الايه الصرف في سحر الصرف وسحر العطف سحر الصرف نو يصرف المرأة عن زوج سحر العطف يع يعطف المرء على زوجه أو الزوجة على زوجيه تمام دي بتشوفها كثير جدا في النساء واحدة تحب شو واحدة تمرحل إيه للساحر وتاخد مثلا روا لك قطر من قطرة أو أملاش أو أي شيء من أثاريها ثم تذهب إلى الساحر وتقول إيه يعمل لي عمل المرأة دي بتحب شو او هذا الرجل لا يحب امرأته تمام؟ دي من سحر الصرف واحدة مثلا شايفة ان جوزها ببص وعينه زيغة فاذا يعمل ايه؟ ثم رايحة للسحر تقول له الله خد ديت عايز ايه؟ عايز يحبني فدي من سمي سحر ايه؟ العطف خلاص ومن اشد الاشياء من السحر هو السحر الذكرى في القرآن نوف تعلمونا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء ان الشيطان ينشر ايه نبليس ينشر عرشا على الماء ثم ينشر سراياه فاعظمهم للناس فتنه اقربوا منه ايه مجلسه فياتي فلان فيقول فعلت كذا وكذا قال ما فعلت شيئا حتى ياتي اخر فيقول ما زلت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجه قال انت انت ثم يقوم فيلتزمه ويقول له انت انت فهذا الحديث دليل وشهيد على أن أعظم السحر هو التفريق من المرض لأن فيه هدم الديوت وهدم الأسر التي هي أصل نواة المجتمع خلاص يقول ومع ذلك فيما تعلمونه ويكون منهم من إفساد قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذن فيجب على الناس أنهم يتعلموا كيفية التعلق بالله تبارك وتعالى أنه لا يحدث في كون الله عز وجل إلا بما أراده الله تبارك وتعالى أي مهما حدث مما يجتمع عليه الناس بل الإنس والجن يجتمع جميعا على يدرك يترك بشيء لن يدرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يبقى لازم لما يجي إنسان يعني يأتي بمثل هذه الأشياء الملمات يجب عليك أن تغرس له الإمام أن تغرس فيه الإمام بالقدر والتوكل الله تبارك تعالى وأنه لا ينفعك الله لا ينفعك إلا الله زجل وتذكر له حديث ابن عباس كما جاء في الصحيحين. نقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اذا فالسحر كله ضر ولا منفعه فيه اطلاقا بعض الناس يقول لك ممكن ان هو يجيب يسدل على بعض المشروع بعض الناس يقول اذكر ان هو ممكن بينفع الناس ممكن ايه يحبب مره في زوجها أو غير ذلك نقول كما قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إذا المسألة مسألة استنزاف التنزف للموارد المالية والموارد البشرية فهو ينزف أموالهم فهذا رهق والموارد البشرية فو عن قريب سوف ينقلب إيه ضده لأنه الشيطان يريد أن يكون إيه مستحوذا على الإيه على الإنسان فهذا من باب الرهق من باب العنت والمشقة على على بني آدم وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب وحظ لدينا ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يكون لدينا ما شروا شروا بمعنى باعوا لدينا ما يكون أو ما باع به اليهود أنفسهم ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم اذ قال تعالى ولا ما شرب انفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ما كانوا وقع في هذه الايه الجريره هو تعلم الصحه واستخدامه في الشر وتفرقه التفرقه بين الناس ولو انهم امنوا واتقوا لثبت لهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يفتح تعالى على اليهود باب التوبة ذكر الملكان وهما هاروت وماروت وذكر قصتهما علماء السلف رواه ورواه مثل أحمد عبد الرزاق بن ابي حاتم الجرير وخلون كثير ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها مرويه عن ابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم ولعلام روي عن كعب الأحبار وفي الآيات عبارة وإشارة ولا مانع عن ولا والعقل عن من هذه القصة ومفادى أن الملائكة انكروا على بني آدم ويرتكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك, ذلك فأمره متعالى أن يختاروا ملكين منهم ويركب في غرائز بني آدم ويكلفهم وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني آدم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لا يعصونه فلما نزل الى الارض ارتكب كم الذنوب فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختار عذاب الدنيا فجعل في باب يعلمان الناس السحر فاذا اتاهما من يريد ذلك نصح له بان تعلم السحر كفر فاذا اصر وجهه الى شيطان فاتوه فعلمه كيفيه السحر وما يصل اليها الا بعد ان يكفر افضع انواع الكفر طبعا نحن كما ذكرنا إن كل أحاديث باطلة كلها من إسرائيلية تمام يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله يفتح اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيمان والتقوى فيعرض عليهم الإيمان والتقوى في هذا دلالة على أن كل صاحب ذم معروض عليه التوبة أما ما يستفاد من تلك الايتين الاعراض عن الكتاب والسنة لتحريمهم الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعارضين باب الباطل من القوانين الوضعية والبدع الدينية وضلات العقلية قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فسبيل السعادة والكمال هو اتباع الشرع واتباع دين الله تبارك وتعالى وهذا ما يحدث الآن يعني بين النخب الموجودة وبين أصحاب الفساد والطلال فإذا ما وافق الشرع ما يقولون أتوا إليه مذعنين تمام؟ وإذا في كثير من أقوالهم يخالفهم الشرع ينبذوه وراء ظورهم كفال ليه اليهود فكثير من أمة محمد من يتبعون أيه؟ من يتبعون اليهود والنصارى في سنانيم كما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرهم كثير جدا يقول لك دلوقتي دلالة نعمل كذا وكذا وكذا ويتهموننا بما هو في إيه؟ طهر كما قال الله رجل الله في حقي آل لوط قال أخرجون من قريتكم إنهم أناسوا يتطهرون فهل عيبنا وهل وصمتنا أننا نريد أن نحاجب نساءنا؟ وأن نطهر رجالنا وأن نطهر المجتمع من أوجه الفساد والربا ولذلك وأن طهر السياح مما كان فيها فهذه وصمتنا. أم يريدونها فسادا، كما قال فرعون ذرون أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى هذا الذي يظهر في الأرض الفساد ويبدل الدين وأنتم الذين النخبة أصحاب النخبة تريدون الطهر العفاف في هذه البلدة ساء ما يحكمون. هذا الوظف في كل زمان ومكان. وين اختلفت الوسائل والمستحدثات العصرية. ولكن أهل الباطل أمام أهل الحق بالمرصاد في كل مكان وزمان. ولكن ويمكر الله ويمكرون ويمكرون ويمكر ويمكرون يمكر الله الخمر الماكرين ويقول سبحانه ولا يحيق المقر السيء إلا بأهله ويقول سبحانه أما الزبد فيذهب دفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن صبرا صبرا والله جل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبقى الاعراض على الكتاب السنة لأنهما يحرموا الشر والفساد تمام هذا يؤدي بأن المعارضين والمخالفين وأصحاب النخب والملأ من كل قوم أنهم يعرضوا وينبذوا الكتاب وراء الظهرين يعني ده مش حاجة جديدة إنه أقول لك لا إحنا عازلين شرعة ومش عازلين حاجة دي مش حاجة جديدة دا موجودة من زمن قوي ولكن إحنا بس إيه علينا إحنا إيه نتصفح كتاب الله جل وسنتنا وسلم والله جل يذكرنا من أمبين فقول الله أعلم ويعاديكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيره أيضا من المستفاد في تلك الآيتين كفر الساحر وحُرمت تعلم السحر وحُرمت استعماله وأحب لك إيه نحن إن بنتعلم عشان تقي نقول فقد أمرك الله جل وعلمك ما تتقي فليس لك إيه منفع في تعلمه بل تعلمه حرام أقل ما يقال فيه حرام فتعلم السحر حرام فكما قالوا لكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر واحد يقول هذا عشان أقول له ربنا ان أنت السحر إذا جاء تمام علم كيف تتقيه قبل أن يأتيك وعرف كيف تتقيه بعد أن تصبه والعيذ بالله تمام وعلم أن يستلم أمر أن يستلم كيف يتقي السحر بداية وإيه وانتهاء أيضا نتعلم من هذه الآيات أن الله تعالى خالق الخير وخالق الشر ايضا وأنه لا ضرر ولا نفع إلا بإذن الله عز وجل فيجب الرجوع إليه في جلب النفع ودفع الضر بدعائه والضراعة إليه أيضا مما يستفاد العلم المبهم كالظن الذي لا يقين معه لا يغير من نفسية صاحبي شيئا فلا يحمله على فعل خير ولا على ترك شر بخلاف رسوق في العلم فإن صاحبه يكون لديه من صادق الرغبة وعظيم الرهبة ما يدفعه إلى الإيمان والتقوى ويجنبه الشركة والمعاصي وهذا ظاهر في نفي اللي تعالى العلم عن اليهود في هاتين أيتين قال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 ذكرنا في إن الأفكار والنصر في الآيات كلها في الربع دي ذكرنا فيه وجوب التقدم مع رسول الله في استعمال الفاظ عند الخطاب فالله جل يعني ينادي المؤمنين بأفضل سنفة يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لان اليهود بيقولوا يقولوا راعنا ماشي وقال, وقولوا وقال لهم وارشدهم الى استعمال الافضل وهكذا شرع شرعنا اذا قفل بابا اعطاك بديلة فش حد يقول باب ان فش بقى فايدة واننتو بتحرموا كل شيء لا ده زكاية تحريم في باب هيبقى قدامك اشياء من الحلال اضعاف اضعاف اضعاف هذا الباب تمام فاذا حرم مثلا في الاقصاد الربا ف أعطاك امام هذا الربا ابوابا كثيره من الحلال من البيع والشراء والشركات والمرابحات وعقود الضمان والكفاله وغير ذلك من الابواب الكثيره جدا جدا في باب الاقتصاد تمام إذن ما اذا ما اغلق باب من ابواب الحرام الا وكان بديله كثير من أبواب الحلال. إذا فيجب علينا أيها المؤمنين أن نراعي الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بتجنب الكلمات التي فيها شبهة، كال راعنا، فراعنا قد تكون من الرعون لما تدل عليه صيغة المفعالة، إذ كأنهم يقولون راعنا نراعي وهذا لا يليق أن يخاطب به رسول صلى الله عليه وسلم. وارشدهم الى كلمة سليمة من كل شبهة يعني كلمة المفهد شبهة خالص فعليك ايه بقولها فقال انظرنا وامرهم ان, ير... أن يسمعوا للنبيهم اذا خاطبهم حتى لا يضطروا الى مراجعته اذا الاستهزاء بالرسول والسخرية منه هذا يؤدي الى الكفر البواح طبعا اليهود كان عندهم رعينا لما كان يقول المؤمن من الأوسف والخزر يقول يقول للسلام رعينا أي يعني اهتمي بنا وغير ذلك من هذا الامر ولكن عندهم رعينا من الرعونة فكان يقولون أيضا رعينا ويقصدون بها الايه الأمر السيء تمام فلما حدث ذلك أمرهم الله جل من من هذه القولة تمام يبقى حتى لو حدث عندنا في الكلام العربي ما يؤدي لسوء فهمه عند الآخرين فيجب علينا أن ننتهي حتى لو كانت الكلمة لها إيه محمل الحسد لذلك نقولها جماعة إذا كانت الكلمات في العرف إذا كانت الكلمات في العرف لها معنى سيء فعلينا نتأمنه كان في حاجات في العرف كده لو ك... في في اللغة تلاقي إيه لها معنى جميل جدا بس نفشل إحنا نقوله تمام ليه؟ لأن في العرف المتعرف لدى الناس أن الكلمة دي وحش خلاص الكلمة فيها إساءة أداء مع أنها في اللغة لها معنى جميل جدا فيجب علينا انتهاء كقوله راعنا أن نستدر بقوله انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يبقى هنا راعنا التي كان يقولها الأنصار كانوا بمعنى انظرنا ولكن اليهود كانوا يقولونها وينمون بها سيدنا يسوع لان عندهم من الرعون فانقطع الطريق عن اليهود بأننتهم من هذا الاه القولة بخلاص عشان مش حد يقول احنا بنقول زمان زي الأنصار ما بيقولوا تمام فلماذا تنكر علينا ما لا تنكره على الله على أصحابك تمام فحين ذلك يجب علينا سد كل الاه الزرائع التي تؤدي إلى هذا الأمر خلاص فإذا انقطع المؤمن عن ذلك فلا وجه لكم أيها اليهود أن تقولوا ذلك أيضا التحذير من الكافرين كتابيين كانوا أو مشركين لأنهم أعداء حسدا للمؤمنين فلا يحل الركون إليهم ولا يطمئنان إلى أقوالهم وإلى أفعالهم لقوله تبارك تعالى ما يود الذين كفروا شوف الكلام كلام جميل جدا يعني لو الناس أروا كده سواء إذا كانوا من أي طيار من الطيران سواء إذا كانوا من الثارات الموجودة على الساحن، وما كانوا على الساحن، نحن في حالة انتخابية، سواء كان مثلاً إخوان أو سلافيين أو كانوا حمك الله علمانيين أو لبرايين وغيرهم غيرهم، أنا قرر تبارك تعالى، قالوا تبارك تعالى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم واضحة خالص، ما يودوش ولا يتمنوا أن أنتم يصيبكم خير من الله عز وجل، تمام؟ هذا ما أعلمنا الله جل من نفوسهم ومن نواياهم والله أعلم بخلقه سبحانه وتعالى يبقى ناخد كلام الله ولا ناخد كلام البشر ناخد كلام الله تبارك وتعالى يبقى علينا إذن اتباع كلام الله تبارك وتعالى الذي يعلمنا أن الكفار من أهل الكتاب ومن المشركين والوثنيين لا يحبون أن ينزل علينا من خير من الله تبارك وتعالى سواء كان هذا الخير قرانا يحمل اسم الاداب واعظم الشرائع وهدسول السعاده او كان غير ذلك من اسباب نزول الخيرات وذلك لما تضمنته صدورهم من الحسد على المؤمنين والله عز وجل يذكرنا ويخبرنا بانه يختص برحمة من يشاء من عباده فحسد الكافرين لنا لا يمنع وصول فضل الله عز وجل لا يمنع وصول فضل الله جل لنا متى أراده الله جل وجل منا وهذا فيه نوع تحذير من الله تعالى من الكفار سواء كانوا كتبيين أو مشركين بعد ذلك ندخل في الربع السابع الذي يبدأ بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسىها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذه الآية استفيد منها ثبوت النسخ في القرآن والسنة وأيضا نأخذ منها أيضا إيه فوائد النسخ في الشريعة بداية ما معنى النسخ النسخ له معنيان في اللغه المعنى الاول الإزالة والمعنى الثاني النقل معنى الازاله أو النقل الإزالة نقول مثلا نسخت الشمس الظل اي ازالته تمام ومعنى النقل كما تبارك وتعالى ان كنا نستنسخ ما كنتم ايه تعملون اي ايه ننقل تمام واحد يقول انسخ الكتاب أو أن ينقله من شيء إلى شيء آخر يكتبه هنا تمام فهذا معنى النسخ والنسخ ثابت في القرآن والسنة ويؤمن به المؤمنون أما اليهود فينفون وجود النسخ ويقولون أن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا وهم مخطئون فالنسخ ثابت في شريعة آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم والنسخ له أنواع يكون من الأخف للشاق ومن الشاق للأخف ومن مثله إلى مثله ومنه نسخ التلاوة والحكم ومنه نسخ التلاوة دون الحكم ومنه نسخ الحكم دون التلاوة وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى ده علمنا مدى قدرة الله تبارك تعالى وأنه المتصرف سبحانه والحكيم حسب حاجة الـ الـ الناس وحاجة الـ الـ الامه طبعا مسألة النسخ مذكور عندنا في الأصول أصول الفقه تمام في لما نقرأ في القرآن وفي سنة تجي فيه في النسخ من علوم القرآن النسخ من علوم السنة أيضا النسخ تمام وكان أول نسخ في القرآن نسخ تحول القبلة تمام الناس مش هنتكلم فيه لان طبعا ايه لو كلمنا فيها هناخد ايه ناخد يعني وقت طويل ومحتاج لايه لدرس واحد فقط في تعلم انواع ايه انواع النسخ فقط ما ننسخ من ايات او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها او ننسيها اي او نمحها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم نأتي بخير منها أو مثلها لأن الناسخ طبعا احنا من الناسخ أن يكون بنص تمام بنص يجتمع عليه متأخر عنه في النزول متأخر عنه في النزول إذن فالنص الذي يأتي بعده يجب أن يكون إما مثله في الخير أو, أو خير منه أو أفضل إيه من وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ثم يعلمك الحكم في ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني النص ده يثبت إيه؟ قدرة الله تبارك وتعالى قدرة الله تبارك وتعالى إذا الله جل بيرد على الطاعنين في شرعه الحكيم في الذين يقولون أن محمدا يأمر أصحابه بأمر وينهى عنه غدا ونقول ليس الأمر كذلك ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة والقدرة الإلهية الدالة على ذلك فهذا مظهر من مظهر التصرف الحكيم الدال على قدرته قال سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله تعالى يتصرف فينسخ ويبقي وياتي بخير مما نسخ او بمثله حسب حاجه الامه ومتطلبات الحياه الروحيه والماديه هذا يعني اذا ما نستفيده من هاتين ايتين ثبوت النسخ في القران كما هو ثابت في السنة وهما أصل التشريع ولا نسخ في قياس ولا نسخ في قياس ولا إجمع. لان القياس والإجماع بيكون على نص انت بتقيد القياس بيكون ايه القسمه على ايه الحاق فرع باصل بجامع علة بينهما مش يبقى إذن ايه انت هتجيب الفرع اللي هو المستحدث على اصل موجود والاصل ده قوم نصر من كتابه ايه جيمسون يبقى ايه نسخ في القياس الاجماع هو اجماع جمهور او العلماء من الأمة وإجماع الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ بيبقى إجماع على نص أيضا أو شيء ثابت في القرآن الأممي أو سنة خلاص؟ فكلهم رده القياس والإجماع على الكتاب والإيه؟ والسنة فإذن أولا تسمع قول وأقيم الصلاة يبقى تقول لازم فيكم في إجماع لأن الإجماع لو كان بيخل... عمره ما يكون الإجماع بخلاف الكتاب والسنة أبص تمام؟ ف. إذن فليس هناك اجماع في قياس نسخ في قياس أو, إيه أو إجماع. أيضاً النسخ يثبت لنا رأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم. النسخ اصلا بيعلمنا ايضا وجود التسليم لله ورضى بحكمه سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض عليه وعدم الاعتراض عليهم. ايضا يعلمنا ايضا النسخ عدم التنطف في الدين وطرح الاسئله المحرجه لان بعض الناس او ما يشوف البتاع يوم ايه بيكلم ايه كلام باي يأتي على الايه على الدين يقول لك الدين بيحرم كذا وقال كذا كذا وبعض ايه حتى يعني بعض المثقفين من المفكرين والكتاب المجرين بيتتبعوا سنن ايه سنن الذين من قبلنا من اليهود النصال الذين كانوا يلقون الشبا ولكل القرآن فيه كذا وكذا وكذا وكذا فلذلك أمر الله عز وجل بعد بعد آيتين ناس قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد إد الله سوا السبيل فقد إد الله سوا السبيل إذن دي توبيخ لمن طالب الشرع أو طالب الرسول بامور ليس في مكنته وأعلم بأن من يجر على أسلوب التعلم وتصور أدب مع الشرع قد يصاب بزيغ القلب فيكفر دل على هذا قوله تعالى وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد الله سواء السبيل يبقى فيه فيه ذم في الدين وطرح الأسئلة المحرجة والتحذير من ذلك والتحذير من ذلك يبقى نقف عند قوله تبارك تعالى ود كثيرو من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تمين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سبحانك ومحمد كبير أستغفركم الله تقول صلى الله عليه وسلم